لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الْرَبَّانِيُّونَ وَلَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلَّت أيديهم ولُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَ بِسُوطَتَانُ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ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 والله لا يحب المفسدين ولون أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولونهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم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 ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنَ اللَّهِ لِلَّهِ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَמَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا عَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُم لَآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ نَا يُفْكُونَ قُلْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وََخِطَ اللَّهُ عَلَم وَفِي العذاَابِهُم خَالِبُ وَلَوكَانُواُ مِنونَ بِاللَّاءِ وََّب وَمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مَ التَّخَذُمُ أَوْليا وَلكِ نَّكَثًا مِنهُم فاسقون